الحمد لله والصلاة والسلام <تصفيق> ورسوله حينما يذهب الانسان الى طبيب اعصاب يتاكد ان فيه حياة فيك. كله الحمد لله كويس ممكن لا لا فما يحدث في غزه دليل على ان ما زال عرقا في الامه وعصبا حي بعد ان مات كثير أطرافها. من اطرافها ومن اجزائها بمعاهدات قيدت الامم وهي لا ذلك وقيدت الشعوب وهي لا ترضى بذلك فأولا ده أخير نشعر أن ما زال عصب الأمة حي لم يمت بعد هذه واحدة أما الثانية فالذي يعني كشفته الأحداث أن كل الشعوب لم ترضى بالموقف المعلن لدولها وخرجت عن بكرة أبيها الرجل التركي الجميل اسمعه امس يقول عثمان انا عثمان انا اموت في غزة مش قادر يتكلم عربي وجه الكامل دولة عثمانية وانا مسلم وانا اموت في غزة امنيته وهذا الصراحة القضية يا اخي الكريم تبدأ نحن اوزين النصيحة والاضيغة بعد صلاة المغرب عشان الشيخ احمد النصيحة، النصيحة، أتمنى من كل مسلم أن يقرأ سورة البقرة، ويتفكر ويتذكر لماذا سميت سورة البقرة، لتحذرنا من منهج اليهود في التعامل مع وحي الله، والجزء الأول من سورة البقرة ينتهي الربع الأخير منه بقوله تعالى في مرتين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت يعني ازاي ازاي انا اولي اليهود ازاي اي علاقة مع من قال يد الله مغلولة ازاي ابانس واتكلم مع من قال الله فقير ونحن اغنياء كيف اعاشر هذا الذي اشرب في قلبه عبادة العجل المسألة مش ارض المسألة اله يهان بيد هؤلاء وكل مسلم يرضى بهؤلاء هو يشارك في اهانة الاله الذي يعبد القضية اخطر من ارض واخطر من مسجد واخطر من كل هذا هؤلاء قوم اللي يبغضون الله ولا يريدون لله مكان انا زرت امريكا في نيويورك رحت طب ما تخلي ده بعدين عشان كل ده في النصيحة ألافسي. كل ده في النصيحة ألافسي. انا لسه رجلين تاني لا <تصفيق> والله <عشة. تصفيق> <عبر تصفيق> انا <حاجة. تصفيق> الكلام مش فضل انا دخلت في منهات هي الحي اليهود هناك فبين الم... بين العمارات الكبيرة لما دخلت كده غلطة وجدت العجل منصوب هناك فقلت واشربوا في قلوبهم العجل فهم يعبدون العجل حقيقة في قلوبهم وإن أعلان غير ذلك فهؤلاء نجالسهم لا حول ولا قوة إلا بالله.